ترت الحدود فيها لو كان نعم فكيف نجمع بين التحسن الذي بوله المتحسن صحته وبين كون الجنه نعيم دائم هل نعيم هل من طريق للتخلص من هذه الحسره مهما عمل المؤمن واجتهد فسيكون غيره من الصالحين قطعا اعلى مرتبه لل سأل. كفي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته قال روايه علمني يسأل عن روايه علمني رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الف باب من العلم يقول انه اذا كان امير المؤمنين عليه السلام غير عالم بهذه العلوم فكيف نجتمع بينه ومبير الدعوه نعم هذا اسئلتي يكفي ونشوف يسع الوقت ما اسمع أكثر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأسكب تسريم على أشرف الخلق يجمعين محمد وآله الطاهرين وعرحمه وصد على عبد العمد وعلي وحمد واللعن الدائم على اعدائهم الى قيام يوم الدين تمر بنا هذه الايام ذكرى شهاده سيدات نساء العالمين لا تبقي بعض الروايات في ذانك فان الروايات في وقت شهادتها مختلفه كما ان روايات هي مدفنيها ايضا مختلفه فناسب ان نبدا حديثنا بذكر شيء من فضائلها صلوات الله و سلامه عليها فاطمه الزهراء عليها السلام لها فضائل يشاركها فيها اربعه من الخلق وهي الفضائل التي لاصحاب الكساء هي احد اصحاب الكساء الخامسه واذا قيل هي احد اصحاب الكساف فقد انقطع الخطاب وليس وراء عبادان قريه ولكن لان الحديث يمر على مسامعكم كثيرا فان الانسان ربما يتعود على الشيء الذي يراه دائما مثل تعودك على الشمس وقوه ضوئها لانك تراها في كل يوم فاطمه عليها السلام هي احد اصحاب الكساء الخمسه فاطمه عليها السلام هي حجه الله التي لا حجه بعدها هي مع ابيها وبعلها وابنيها فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم الذي جاءه من العلم القران ومن حاج بعد القران فالحجه التي تقطعه هي دعاء رسول الله صلى الله عليه واله ودعاء عليا ودعاء فاطمه ودعاء الحسن والحسين إذن فاطمة عليه السلام هي حجة الله فاطمة عليه السلام هي التي يرضى رسول الله صلى الله عليه وآله لرضاها وفاطمة صلى الله عليه وآله متابعه اتباعا تاما لرسول الله صلى الله عليه واله فهي تتبع رضا الله ورضا رسول الله صلى الله عليه واله يتبع رضا الله فاصل الجمله فاطمه ترضا لرضاي لانها ترضى اذا اطيع الله وترضى اذا عصي الله الاصل فاطمه ترضى لرضاي اي لرضى رسول الله ورسول الله يرضى لرضى الله تعالى فكيف انقلب الامر اصار رسول الله صلى الله عليه واله يرضى لرضاها ولا تنافي فان هذا هو حال العله مع المعلول دائما فانك اذا نظرت الى عالم الثبوت فالمعلول تابع للعله رضا رسول الله صلى الله عليه واله دائما ثبوتا تابع لرضى الله ورضا فاطمه عليها السلام ثبوتا دائما تابع لرضى رسول الله صلى الله عليه واله واما اثباتا فالامر يختلف لان رضا الله تعالى ليس بيننا وبين الله سبحانه وتعالى طريق حسن من دون الانبياء من دون توسط الانبياء فليس لنا ان نسال الله تعالى ان يعلمنا انه راض عن هذا الفعل ام غير راض عنه انه راض عن هذا الشخص ام غير راض عنه ليس لنا هذا الباب لمعرفه العله ومعرفه المعلول بتابع معرفه العله اذا في عالم الاثبات قد يكون العلم عالم الاثبات يعني العلم قد يكون العلم بالمعلول معلولا للعلم بالعلة فيما كان للعلم بالعلة سبيل متاح كما إذا كنا في عصر النبي صلى الله عليه وآله أخبرنا أن الله راض عن هذا الفرد أو أخبرنا أن الله راض عن هذا الفعل فإننا نعلم بالمعلول ونعلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله rاض عن هذا الفرد أو عن هذا الفعل دب тебя لأننا علمنا بالعلّة فنعلم بالمعلوم ولكن هذا الباب في حق عامة الناس مسدود وليس للناس طريق إلى الله سبحانه وتعالى إلا بواسطة الأنبياء فإذا لم يوجد بيان من نبي من الأنبياء يوضح رضى الله سبحانه وتعالى ان ذات او فعلا فينسد باب العلم المستند الى البرهان المني بحسب الاصطلاح ولكن باب المعرفه والعلم المستند الى البرهان الاني مفتوح فلكم في مقام الاثبات ان تعرفوا رضا الله ان احدا او عن فعلا بالنظر الى فاطمه عليها السلام فمن رايتموه وفاطمه عليها السلام عنه راضيه ولم تعرفوا ان الله عنه راضا ام عليه ساخط اجعلوا من رضا فاطمه عليها السلام دليلا وكاشفا عن رضا الله تعالى فرسول الله صلى الله عليه واله رضاه كاشف عن رضا الله وفاطمه عليها السلام رضاها كاشف عن رضا رسول الله صلى الله عليه واله وبهذا البيان فيكفينا في معرفه فضلها عليها السلام ما جاء في النص المروي في الصحيحين من ان رسول الله صلى الله عليه واله يرضى لرضاها ولا نحتاج الى الروايه التي بينت مباشره ان الله يرضى لرضاها وان كانت تلك الروايه صحيحه الاسناد على شرط المخالفين الا ان هذه روايه قطعيه قول رسول الله صلى الله عليه واله في حق فاطمه انه يريبه ما ارابها ويغضبه ما اغضبها ويؤذيه ما اذاها هذا نص يقيني كانك تسمعه من ثير رسول الله صلى الله عليه واله حال هذا كحال الايات القرانيه لا يقاس به ما سواه وان كان صحيحا الاسناد اذا هذا بعض فضلها صلوات الله و سلامه عليه وما جاء في فضلها عليها السلام على عظيم مدلوله الا انه بعض فضلها الذي وصل الينا ومقص الرقيب قد تلاعب وحجب كثيرا من فضائلها التي بينها رسول الله صلى الله عليه واله وقد صرح القوم بما قص الرقيب عندهم ودون كما صرح به ابن حجر في مقدمه فتح الباري ما اسمها هدي الساري في مقدمه فتح الباري فانه بدا بحديثه عن السبب الذي دعا البخاري وامثاله لتدوين الحديث والحال ان اسلافهم قد منعوا ان تدوين الحديث بل قد منعوا من تدوين الحديث وهم في المنع عن تدوين الحديث قد اسند ذلك تاره الى رجل وتاره الى رسول الله صلى الله عليه واله وكيف كان فاذا كان تدوين وان كانت تعليل في غايه السخافه فانهم قد عللوا ذلك بانه يختلط يختلط بالقران وا اي طعنا في اعجاز القران الكريم اعظم من هذا الطعن اذا كان القران الكريم لن يميز ببلاغته ولن يميز بتواتره هذا ليس طعنا في في بلاغه القران واعجازه فحسب بل هذا طعن حتى في تواتر القرآن إذا كان القرآن الكريم لن يميز بتواتره ولن يميز بإعجازه فماذا تركتم للكفار ليطعنوا في القرآن الكريم على أي حال أي كان عذرهم هم استندوا إلى هذا المنع ثم بعد ذلك دونوا الحديث لماذا دونتم الحديث ابن حجر يعتذر لتدوينهم الحديث يقول دونوا الحديث لان الشيعة قد نشروا الحديث طبعا هم يعتبرون ان الاحاديث التي نشرتها الشيعة مكذوبه لم لانها في فضاء لاهل البيت عليه السلام ودون كما قالوه في بعض الرجال في الطعن عليه فانهم يصفون الرجل بانه مامون ثقه يتحرز عن الكذب ثم يقولون اكثر ما يروي في فضل علي واهل بيته هذا ما طعن اذا لا تقبل روايته لم لانه يحبوا عليا لانه ينشر الروايات التي في فضل عليا اذا الروايات التي يريدون تدوينها لابد ان تكون ناظره الى الروايات التي جاءت في فضل اهل البيت فهم يريدون تقليل عدد روايات فضل اهل البيت عليهم السلام ما واسعهم ذلك لانهم يريدون كتابه الحديث بطريقه يقابلون بها احاديث الشيعة واحاديث الشيعة باي شيء تمتاز ما هي الميزه التي تميزوا احاديث الشيعة وتثير حساسية القوم فضائل اهل البيت اذا نحن دوننا الحديث لكي نقف امام نشر فضائل اهل البيت الذي تصدى له الشيعة هذا تصريح بمقصر رقيب عندهم وبعده اعذارهم لمقصر رقيب ما رواه البخاري في صحيحه فقد روى البخاري في صحيحه ان عليا عليه السلام وقد رواه بصيغه الجزم قال وقال علي حدث الناس بما يعرفون اتحبون ان يكذب الله ورسوله حدث الناس بما يعرف بما يعرفون يمكن ان يفسر بتفسيرات منها ما فهم ما فهمه البخاري من ان يعني عنوان الباب لان عنوان الباب يدل على ما فهمه البخاري من الحديث او او الاثر عنوان الباب انه ينبغي كتمان ما يجب ما يسفهم ما هو عنوان البخاري حدث الناس بما يعرفون راجعوا عنوان البخاري لهذه الروايه المعنى الاول او التفسير الاول لهذه الكلمه ان يتجنب المحدثون ناقل الحديث ان يتجنبوا نقل الاحاديث المتشابهه اذا اردنا ان نستعير التعبير القراني في وصف الايات التي قد يسيء فهمها وان يكتفوا بما يفهمه الناس على الوجه الصحيح او بما يفهمون منه اكتبوا يعرفون ليست كثيره بما يفهمون منه معنى غير المعنى الباطل وهذا التفسير يعني ان امير المؤمنين عليه السلام امر بالاقتصار في التحديث ان رسول الله صلى الله عليه واله على الاحاديث التي يفهمها الناس فهما صحيحا باب من من خص بالعلم قوما دون قوما كراهيه الا يفهموا نعم اذا يعرفون يعني يفهمون فاذا التفسير الاول وهو التفسير الذي فهمه البخاري ان المراد بيعرفون يفهمون فامير المؤمنين عليه السلام يامر بقصر التحديث على هذه الطائفه من الاحاديث ولا تحدثوا بحديثا يساء فهمه ونحن نسال ان الاحاديث التي جاءت في فضل امير المؤمنين عليه السلام تدل على تفضيله على الشيخين ام لا تدل اذا كانت تدل يقول لك الروايه التي يفهم منها تفضيله على الشيخين يسهل فهمها ام لا اذا ينبغي ان لا تذكر تصريح بما قص الرقيب عندهم يوجد عندهم حدود هذا واحد من من المقاص طلع مو مقص واحد تبين عندهم مقصات كثيره لرقباء كثيرين هذا مقص ثان بعد المقص الاول ومقص ثالث وهو ما نقلوه عن اسلافهم من من التحديث بما شجر بين الاصحاب لان هذا ان في هذا بابا واسعا لاحاديث كثيره حجبت عن الاجيال القادمه والعذر في ذلك ان هذا مما شجر بين الاصحاب وقد نهينا من الذي نهاكم لته لا يستطيعون ان ينسبوها الى رسول الله صلى الله عليه واله فينسبونها الى بعض اسلافهم وهم لا يقولون بعصنته فيلزمهم ان يبينوا وجه الصواب في اجتهاده هذا ان كان يعني اجتهادا صادرا من اهله ف على الاقل لهم عليهم ان يبينوا وجه الصواب فيه اذا هذا مقص ثالث من مقصات الرقيب التي عند القوم اذا عرفنا كثره المقصات عندها نعرف قيمه ما وصل الينا من فضائل اهل البيت عليهم السلام وقيمه ما وصل الينا من فضائل فاطمه عليها السلام بالخصوص لان لمواقف فاطمه عليها السلام اثرا بليغا في نفوس النواصب لان موقف امير المؤمنين عليه السلام خصوصا بعد الاشهر السته فيه ما يمكن ان يعالجه بمعالجه وان كانت معالجه مفضوحه ولكن يمكن ان يعالج اما مواقف فاطمه عليها السلام فغير قابله للعلاج الامر عندهم يدور بين اليمين والشمال اما مع فاطمه عليها السلام واما مع من اغضبها لا يوجد حل ولذلك تجد انهم يتجنبون الحديث عن فاطمه عليها السلام مخافه ان يصرحوا بموقفهم بموقفهم منها لا مخافه ان يبينوا ما ما عندهم بين اتباعهم ولكن تقيه هم في موقفهم من اهل البيت عليهم السلام اشد تقيه من اكثر الشيعة تقيه ومع ذلك يرمون الشيعة بالتقيه يعني يعيرون نحن لا نستعير من التقيه التقيه من الدين الا ان تتقوا منهم تقاه ومن جحد التقيه فقد جحد القران ولكن الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن هم يعيرون الشيعة بالتقية وهم الملزمون للتقية واعملوا بها من اكثر الشيعة تقية والبطل فيهم يبين موقفه ورايه في فاطمة الزهراء عليها السلام في فاطمة الزهراء عليها السلام اين البطل اين الذي لا يبتغي واما سؤالكم نحن باتargن الحديث سنضطر يعني لذاته لي الاجابه عن اسئلتكم سؤالكم نعم في البخاري بعض البلاغات يعني يذكر حديث مثل في ما بلا هذا نعم اذا صار احتجاج على المخالفين الان فهذا يقولون بلاغات البخاري مو حجه نعم هم يستندون في ذلك إلى عنوان الكتاب لأنه أسماه الجامع الصحيح من الجامع المسند الجامع المسند الصحيح كذا من أثار من أمور رسول الله صلى الله عليه وآله أو من أحاديث رسوله أي أن كان إذن هذا العنوان هو الجامع المسند الصحيح الصحيح فاذا كان قال بلغنا فهذا ليس مسندا فلا يدخل في الكتاب وانما ذكره اضطرادا لاجل فائده فاذا ما يذكر من شرطه ان يكون الكتاب صحيحا لا يشمل البلاغات ولكنهم مع ذلك لا يسعهم ان يرفعوا اليد يعني في هذا خلاف انا لا اريد ان ادخل في هذا ولكن لا يسعهم ان يرفعوا ايديهم اما جاء في كتاب البخاري من الارسال بصيغه الجزم اذا قال قال عمر اقضانا علي او قال وقال علي لا تحدث الناس بما لا يعرفون فإن هذا ثابت عنده بالحجة وإلا لما ساغ أن يسنده إلى قائله بصيغة الجزم ولم يكن هو الذي سمعه من قائله إذن ثم تواسطه أو وسائط بينه وبين قائل القول ولكنه حذف هذه الوسائط وأرسل ولكنه لما أرسل بصيغة الجزم فهذا من الصحيح هذا يثبت على كل الوصول كل ما ارسله بصيغه الجزم فانه صحيح اما اسند اليه بصيغه الجزم هذا في مساله محاوله النبي صلى الله عليه واله ترانتي نعم هذا في البخاري يعني هذا من البلاغات لا لا ليس صريحا اعرف ما قالوه في ذلك لكنه ما في البخاري ليس صريحا انه من البلاغات نعم راجعوا نصه تجدون ان لا فيما بلغنا هذه كلمه جاءت في وسط السياق ليس ليس صريحا انه يتحدث عن كل الواقعه بصفه انها من بلاطات من الاعمش الزهاري نعم فهذه لم ليس فيها تصريح بان قد حاولت انتقاد فقط هذا ليس صريحا في انه فيما من بلاغات الزهري عبارات البخاري ليست صريحه في هذا وان كانت صريحه فحين اذا ايضا لا يسلم من من المناقشه والاعتراض فانه من الذي يدعوك لنقل هذا مبلغك الشتم كباغيه لك اذا قال لك احد قال فلان و وفلان من من ائمه الدين عندك قال فلان عن نحن لو ضربنا مثالا باحد من الصحابه الذين يرونهم من المؤمنين لاعترضوا علينا باننا بانك تقضح في الصحابه ونحن نريد ان نفترض افتراضا مثالا لو ان مثلا احدا قال ان ان الزهري قال إن عمر بن العاص مثلا قال كذا وكذا أو فعل كذا وكذا في معركة صفين مثلا لا اعترضوا عليه مع أن هذا ينقل عن الزهري مثل هذه التي تنقل عنه فما الفرق؟ إذا أسندت كلمة إلى الزهري يحكي فيها فعل رجل منه غير رسول الله صلى الله عليه واله ممن تجللونهم وعددتم هذا قدحا واذا نقل البخاري بلاغ الزهري بما فيه قدح صريح في رسول الله صلى الله عليه واله ليس بحكم قدح بل بحكم القران من الذي قال انت تتبعون الا رجلا مسحورا راجعوا القران الكريم اسند هذا الى من القران الكريم وافى فالقائلين بهذا القول بوصف عام فليرجعوا الى القران الكريم ليعرفوا من الذي ينسب هذا الى رسول الله صلى الله عليه واله الا على ان تكرار هذه الواقعة يخرج الامر عن حد السحر اذا الذين وصفهم القران الكريم بانهم ظالمون هم الذين وصفوا رسول الله صلى الله عليه واله بانه مسحور واذا نظرت الى التكرر فالامر يتجاوز مساله السحر بل من يفعل هذا في زماننا لا يترك طليقا بل يوخذ ويوضع في محكم اذا هذا قدح صريح في رسول الله صلى الله عليه واله هب انه ليس بمسند لماذا تم قلوه ماذا في هذا من العلم قدح في رسول الله صلى الله عليه وآله ماذا في هذا من التبرك من البركه تريد ان تدون هذا لاجل اي شيء واذا كنت حريصا على ان لا تنقل ما يوجب شبهه وما يساء فهمه فهذا اولى هب اننا اسئنا الفهم ومحاوله الكذا التردي من شاهق هذه لا شيء ت فيها ونحن اساء فهما فاساء حكما نحن هذا اننا كذلك اليس هذا مما يساء فهمه لماذا تنقله انت نقلت عن علي عليه السلام لا تحدث الناس بما لا يعرفون اليس هذا مما لا يعرفون يعني اضعف الام نحن من باب اتبع ال... الى باب الدار من هذا الباب يعني اخر الدواء الكي هب ان هذا لا ينقل بسند صحيح عندك ما الداعي له هب انه لا شيء فيه عندك على الاقل هذا مما لا يعرفه الناس لا يفهمونه يشتهون في فهمه لماذا تنقلوه طيب هذا مسند نعم هذا مسند هذا حديث الامير البخاري حدثنا عبيد الله بن موسى عن معروف بن خرابوذ عن ابي الطفيل عن علي بذلك نعم احسن طيب هو عبس وتمنى يقبلونها ان شاء الله لكن لا يقبلونها في نعم ان شاء الله قد صحيح وامما الاسئله التي قراتموها اما السؤال عن ال ان فاضل الاعمال وانه ما هو ان الحكمه من تشريع الواجبات والحكمه من تشريع المحرمات فان العقل يقضي بان الواجبات انما تشرع لاجل مصلحه تقتضي تشريعها وهل المصلحه التي تقتضي تشريع وجوب الواجبات هي مصلحه يلزم ان تكون في الواجب ام يكفي ان تكون في الوجوب المشهور عندنا ان تشريع الواجبات لمصلحه في الوجوب وفي الواجب اما في الوجوب فلان الوجوب عل من افعال الموجب وافعال الله تعالى معلله بالاغراض خلافا للاشاعره واما ان الواجب فيه مصلحه خلان تعيين هذا الفعل لتوجيه الوجوب له دون غيره لماذا أوجب الصلاه دون غيرها من الافعال لماذا اوجب الصلاه بركوع واحد في كل ركعه وسجدتين ولم يوجب في كل وان يجعل السجدة الواحده يتقدمها ركوعا لماذا لم تقلب المساله ينادى لا يركع العبد مرتين ثم يسجد سجدة واحدة ثم يقوم ويركع ركعتين ثم يس... لماذا التعيين لابد له من مرجح والا كان ترجيحا بلا مرجح والترجيح بلا مرجح عند مشهورنا قبيحا اذا المشهور عندنا ان المصلحه في الوجوب وفي الواجب وبعض العلماء قال غير ذلك طيب واما السؤال الثاني يقول عليك انك استحب اكثر جواب ان بعض المستحب نعم الجواب عن هذا بيانه جاء في الروايات و دونك السلام وردته ان السلام مستحب وقد ورد في ثوابه 69 حسنه ورده واجب وتوابه حسنه واحده فلله ظاهر في ان يكون المستحب يعني بعض المستحبات اكثر ثوابا من الو... من كثيرا من الواجبه هذا مثال واحد وتوجد امثله كثيره على هذا بعض المستحبات ثوابها اكثر من حجه بل حجج كثيره فلن ضير في ذلك الثواب من الله سبحانه وليس على جهه الاستحقاق بمعنى انه لو لم يعطى كان مظلوما وانما الثواب على جهه الاستحقاق بمعنى انه اذا اعطي ثوابا فالثواب في محله على خلاف الثواب العمل الذي ليس في محله مثل ان تكرم الطالب الراسب ان توزع جائزه مثلا في المدرسه في المدارس يخصصون جوائز للطلاب الراسبين هذا قبيح لأنه من وضع الشيء في غير موضعه أما أن يعطى الطالب الأول مثلا جائزة هو الطالب النظيف جائزة هو الطالب الذي في المرتبة الثانية جائزة هو الطالب المهذب جائزة فكل هذا من وضع الشيء في موضعه فالثواب على المستحبات هو ان استحقاق بهذا المعنى للاستحقاق يعني هو اهل له لو اعطي ثوابا فهو اهل له فلا ضيره في ان يكون فلا ضيره في في حكم العقل في ان يكون بعض المستحبات اكثر ثوابا طيب يا سادتي التحسر اهل التشاء على التحسر امر طبيعي ولكن الحسره يجب ان تؤول اولا الذي في الايه الشريفه وانذرهم يوم الحسره يوم ليس في الجنه وانما في المحشر يوم الحسره طيب هل توجد حسره في الجنه هذا امر غيبي انما يعرف ببيان الشرع ولا بد ان يكون البيان بيانا واصلا بطريق قطعي او بما يصلح للاعتماد والدال بدلاله قطعيه او صالحه للاعتماد يعني على الاقل تفيد الاطمئنان حتى يعول عليه التحسر في الجنه هو امر يلائم ان الجنه دار النعيم بعض مراتب التحسر يمكن ان تكون ملائمه لكون الجنه للنعيم اذا كان التحسر ليس بحد يوجب الالم وانما اشبه مثلا بعتاب النفس على تفويت مرتبه فاضله ليست بالسهله مثلا اذا كانت مرتبه يشق الوصول اليها الانسان قد ياله منافسه ولكنه لا يلمها كثيرا يلتمس لنفسه العذر هذا هذا المقدار من الحسره امر لا ينفيه العقل في الجنه يعني اذا قام دليل شرعي ناخذ به الكلام في العقل انه ما الذي يقضي به العقل العقل لا يران محذورا ولا يرى ما دل على ان الجنه دار نعيم نافيه لمثل هذه الحسره التي ليس فيها الم لا اريد ان اقول بعض الحسره فيها لذ لانها فيها نوع كمال الذي يتحسر على شيء فاته هو يستشعر الكمال يعني انت اذا اذا قلت ليتني حصلت هذه المرتبه هذا فيه احساس يعني يعطيك حافزا ان لا تفوت شيئا اخر مثلا هب ان هذا هذا الامر محمود في الدنيا اما في الاخره في الجنه فليست دار عمل حتى تستفيد من هذا الحافز ولكن اقول ان هذا الشعور قد يوجد من دون الم التحسر قد يوجد من دون الم وقد يعد نوعا من من ال... من الكمال الذاتي خصوصا التكامل في الجنه يعني يمكن يصل الى درجه اعلى لا اقول ان الجنه دار عمل ولكن اقول هذا الامر ليس فقط قد يخلو من الالم بل قد يكون فيه لذه قد تقول وماذا عن الذين بلغوا مراتب لا حسرة فيها هل تقول إنهم يفقدون هذه المتعة ما المحذور في ذلك هب أنهم يفقدون هذه المتعة إذا وجدوا ما هو أكثر متعة لهم لا بس نعم بعض النصوص وارد أنه لو يلتفت إلى مرتجة لو كان عمل عملا معينا نعم. لنا هي زفر نعم. يتحسر يسفر زفر يستغيق منها هذا المتعة هذا يستغيث منها اهل النار لا تعني انه يتالم ولكن الله سبحانه يجعل زفرته عذابه مؤلمه نعم ل... لا محذور في ذلك الزفره يعني بعد ال هذه الزفره ينبغي ان نؤولها بنحو لا لا تكون دليلا على الالم ما دل على ان الجنه دار نعيم يقتضي تاويل مثل هذا التحسر بنحو لا يكون تحسر تالم هذا يسأل عن الذي علمني رسول الله صلى الله عليه نعم علمه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم علم عليا علي عليه السلام فهذا يقتضي ان عليا لم يكن عالما قبل ذلك الجواب نحن نعتقد ان كل ما عند عليا عليه السلام من العلم فهو من رسول الله صلى الله عليه واله ولكن مات ليس في هذه النشاه من ليس في الروايه ان هذا التعليم في هذه النشاه وليس في هذه الروايه دليل على ان التعليم بعد او قبيل هذا القول مثلا بيوما او بسنه او بسنتين ما عندي من العلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ينسجم مع الروايات التي جاءت عندنا توجد في روايه نعم توجد في روايه نقلت عن احد الائمه المعصومين عليهم السلام ولعله الصادق عليه السلام ان انكم تقولون ان الامام يرث كل ما تركه الذي سبقه من الائمه هذا هو الحال اجابه الامام علي السلام نعم هذا هو الحال قال له والامام يوزاد قال نعم الامام يوزاد فقال السائل اذا يلزم ان يكون دائما الامام المتاخر اعلم من الامام المتقدم فاجابه الامام عليه السلام في الروايه لا يلزم ذلك لان الامام المتاخر ياخذ علمه من الامام المتقدم والعلم يبدا برسول الله صلى الله عليه واله حتى بعد رحلته الى الرفيق الاعلى ثم من رسول الله صلى الله عليه واله الى علي حتى بعد شهادته وهكذا الى ان يصل الى الامام المتاخر فلا يلزم ان يصير الامام المتاخر اعلم من الامام المتقدم هذه الروايه سواء صحت او لم تصح يكفي انها تفتح باب الاحتمال العقلي وهذا المعنى الموجود في هذه الروايه معنى شريف اذا نحن نقول كل علومهم من رسول الله صلى الله عليه واله ورسول الله علمه من الله سبحانه وتعالى ولا محذور في ذلك نعم هل هناك روايه تقول ان امير المؤمنين علي السلام يضم المؤمن عندما ماته يعني نعم توجد الروايه يا حر حمدان من يموت يراني من مؤمنا او منافق قبل هو الشيخ احمد كاشف الغيطان لاله رحمه الله يقول قول ان الذي يموت يراني هار همدان عن علي رواه فتمنيت يعني لما سمعته تمنيت لو اموت مرارا كل يوم وليله لاراه هذا مروي عنهم ولا عجب في ذلك والروايات في ذلك ليست واحده توجد عده روايات في هذا خصوصيه الضم ها الضم الضم الان لا يحضرني الرؤيه وردت لا يحضرني في الضم شيء ورد <تصفيق> حضوره <تصفيق> نعم نعم <تصفيق> وردت نعم نعم عده روايات وردت في ذلك ومنها روايه هرنت تمام ما ضل الوقت كما اخذنا من الوقت 49 اكملوا البابا ذكر ذكر او بابا اسم المعلم بعده سواء من خلال ولد صالح أو علم يمتفع به أو صدقة مستمرة وعمل صالح هو من الأمور التي حتى الشارع عليها مطقا أو بحدود وإن كان بحدود فما هي وهل المطلوب بقاء الأثر فقط أو المطلوب بقاء الأثر وإسم الله كيف تكون مواد الإنسان بحاجة إلى ما يخلصه من الأعمال الصالحة أو من الدعاء له ماذا مما يقضي به العقل لا نحتاج الى ان يرد الشرع في ذلك ام مثل الحث على العمل الصالح في الدنيا حث العبد على ان يعمل صالحا في الدنيا لا يحتاج الى ان ياتي بيان من الشرع نعم الذي نحتاجه من بيان الشرع في هذه الامور هو بيان ان هذا مما يكتب للعبد وان العمل لا ينقطع بالموت وان الصدقه الجاريه مثلا يستمر نفعها للميت للميت بعد موته للمرء بعد موته او للانسان بعد موته وان دعاء الولد الصالح له او دعاء غيره له من المؤمنين ايضا مما ينتفع به الميت وهكذا فهذا يكشف الصغرى كما تقولون واما الكبرى فهي ما يستقل بها العقل انه يسال بعض الاشخاص اثرياء ولاغنياء يحب ان يشيع العمل الخير باسمهم هذه خصوصيه الاسم حتى اذا ارتبط بالاسم ذكر بعد موته ان هذا العمل الصالح له نعم كانه هذا كان ذا فيه جهتان نعم هذا فيه جهتان فيه جهه جهه محسنه وفيه جهه دون ذلك الجهه المحسنه هي التي ذكرتم وهو وهي ان الانسان اذا عرف انه صاحب هذا العمل الصالح او الصدقه الجاريه فانه يدعى له باسمه والجهه التي دون ذلك ان هذا يؤثر على الاخلاص وصدق النيه وال والعمل بالنيه يتبع النيه في الثواب فاذا هذا فيه جهه يعني مخالفه للحسن لا نريد ان نقول قبيحه نقول جهه حسنه وجهه دون ذلك فالافضل الابتعاد يعني يعتمد هذا امر داخلي يعتمد كل انسان يترك وما يرى انه ينفعه في النهايه هذا شيء انت تريد ان تبذل المار من اجل ان تنتفع لا ان يبقى لك ذكر للفخر انت لن تستفيد اذا بقي من ياتي بعدك ليفخر بامجادك فانك ستكون في عالم اخر انت ستنتفع بالثواب الذي يصل اليك فاذا يترك له هذا هذا قرار شخصي بعد نحن نبين له مزيه هذا ومزيه ذاك وان كان يعني عدم بيان الاسم لا يسد بابا النفع الثواب فان الثواب لا ينحصر في دعاء المؤمنين فقط ولا ينحصر وحتى لو كان يقصد ثواب دعاء المؤمنين فان ثواب دعاء المؤمنين لا يختص بالدعاء بالاسم المؤمنون يدعون بغير الاسم يدعون لمن يسر لهم امورهم وهيأ لهم مثلا اهل العلم اذا هيأ لهم احد من الصلحه مسكنا يدعون له عرفوه ام لم يعرفوه و ان كان حيا يدعون له بان يوسع الله عليه وغير ذلك من المنافع وان كان ميتا يدعون له بالمغفره وغير ذلك وهذا لا يحتاج الى ان يعرف باسمه يدعى له الا هم لا يعرفونه لكن الله يعرفه مضافا الى ان الله يعوض يعني اذا كان مثلا احد الاهل الخير عامل خيرا واخف اسمه فان وفاته بذلك دعاء المؤمنين فان الله يعوضه المساء المساء لا اكثر من هذا ذلك بانهم لا يصيبهم بماء ولا نصب ولا محمسه ولا يطؤون يقطعون واديا ولا ينالون من عدو نيلا ولا يطؤون موطئا كل هذه التفاصيل تبين لك ما اجمله القران الكريم في من يعمل مثقال ذره خيرا يراه هذه تفاصيل لتلك الله لا يحسب انه انه يضيع شيء عند الله تبارك وتعالى تفضل الشيخ ما فهمت قلت انه يعني في الدنيا عمل بلا حساب وفي الاخره حساب بلا عمل يعني هو ذكرت الشطر الثاني نعم الدنيا فيها ثواب ما اكثر الثواب في الدنيا اقصد الثواب الاخروي الثواب الاخروي انت قيدته بالاخروي طبعاً ذكرت الجزء الثاني no. نعم آخر أن الآخرة ليست دار تكليف طيب فالآية الكلمة في سورة الأعراض نعم no. أن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه قد يتبادر عند ربك لأول وهلة هناك نعم no. لكن يسبحونه قد يكون قرين على لغة أنه ناخدها إلى معاً آخر نعم no. يسبحونه باعتبار من العبادات وله يسجدوا والسجود من العبادات يعني الاعمال فشنو عند عند ربك هذه من هو المراد بها هذه مساله معرفيه في في ذلك احتمالات من من الاحتمالات الملائكه ان المراد الملائكه طيب خاصه ما الذي يدفع هذا الاحتمال من الاحتمالات حتى الشهداء داخلون احياء عند ربهم ولكن من الاحتمالات انه الملائكه خاصه ما الذي يدفع هذا الاحتمال لا يوجد ما يدفعه لابد ان يكون المستند في اثبات المساله المعرفيه مستندا اما يوجب اليقين بالمساله او على الاقل يوجب الاطمئنان وان الظهور فلا يكفي يعني على الخلاف في حدود درجه الظهر طيب فاذا هذه الايه لا تدل على انهم على ان العباد في الجنه على ان الانسان في الجنه الانس والجن يعني لانهم ثقلان مكلفان الانس والجن في الجنه لهم تكليف هذا اول ثانيا هب ان الايه قالت والبشر عند ربك اكثر من هذا لم تقل عند ربك بل قالت والبشر في الجنه والناس في الجنه يسبحون بحمد ربهم هب ان الايه قالت هكذا فهل تدل على ان الجنه دار تكليف التسبيح أعم من أن يكون على جهة التكليف أم على جهة التلذّد يوجد أناس لا يتلذّذون بالعبادة ولكن يوجد أناس يتلذّذون بالعبادة العبادة بالنسبة إليهم لذّة يعني السؤال هي أنها أقول وجود يسبحون ويسجدون باعتبار أنها من العبادات التي هي من شأن الدنيا يجعل عند ربك تسبيح بالدنيا وهم في الدنيا يكونون عند ربك بالقرينه الايه اللي قبلها اذا اين اين الشهاده تضيق, الش... على... تضيق على نفسك ال... يعني اين الشهاده في هذا اذا كان المقصود عند ربك يعني هم يستحضرون انفسهم في محضر الله يعني اشاره الى مقام يعني ولا قرينه الايه اللي قبلها ولاتكن من الغافلين ثم جاءت هذه الايه نعم فاذا هم دائما في محضر الله في هذه الدنيا فهذه ليست تتحدث عن الجنه ايضا نعمل وفاق طيب حتى الشيخ الاخر حتى اذا كان غير الباشا مثل الحور مثلا مو انه ماموره والولدان مامور مامورون بخدمه مامورون على جهه التكليف لا ندري اين على جهه التكليف قوم عباده يعني لن يخلو عن عباده الله حتى الملائكه نعم حتى كل من هو في في الجنان يعني لن يكون خارجا عن طاعه الله بالشكل <تصفيق> هذه مساله كبيره يوجد ايات وروايات ايضا تبين وجود اوامر ونواهي موجهه ل جمادات ولل ولل حيوانات للجمادات مثل مثلا ما ظاهره توجيه اوامر للشمس والقمر وال طيب والريح وامثال ذلك الريح يعني بتوسع في عنوان الجماد وكذلك بالنسبه للطير وان من شيء الا يسبح بحمده يوجد ما ظاهره ان هذه لها ادراك هذه الموجودات لها ادراك هل يؤخذ بهذا الظهور ام لا يؤخذ في ذلك خلاف بين علماء المسلمين بعضهم يقول ناخذ بهذا الظهور وهذه الموجودات لها حظ من الادراك ويعني من لها حظ من تعبيرهم يعرف أنهم لهم مشرب فلسفي لأن هذا حظ مثل حظ الأعدام المضافة لها حظ من الوجود طيب إذن هذه لها حظ من الإدراك يوجد رأي مقابل يقول هذه التعبيرات كلها استعارات وهذه لا إدراك لها نحن لا نريد أن نخوض في هذا مسألة مقابل الامر المتوجه الى بعض المخلوقات هذه الاوامر هي اوامر تكاليف ام هي اوامر لا تعصى ولا يمكن ان تعصى مثل امر الشمس بان تسير لمستقر لها فهذا لا ياتي فيه التخيير هو غير مخيرا في ذلك يبقى أن الملائكة مخيرون أم غير مخيرين هذه أيضاً مسألة معرفية قديمة تكلموا فيها لا نريد أن نفتحها إذن في الجنان يوجد عبادات ولكن هذه العبادات لا تعني أنها تكاليف وأنه يترتب على هذا ثواب للمطيع وعقاب للعاصي فليست الجنة دار تكليف وإن كانت دار تكاليف بعض العبادات وهذا اخر سؤال قلتهم نختم به والحمد لله بيكون باب تعظيم باسطاره وجلال له على وجه انكم عباده زي التسبيح الملائكه يسبحون نقدس لك عباده اذا الا ان تقول لا على وجه يكون يعني التعظيم لا الأوبة. تكليفا وهتك هو تكليف ام لا هذا سؤال سؤاله الاخر هذا عباده ام لا هل تنفي ان هذا عباده بس اقصد العباديه اللي نعرفها اللي هو التكليف يعني يكون القربه الى الله والتقرب هذا ما في نعم لا يوجد لكن باب التنزيه والتقديس والتعظيم وجبتك اهل العباده فعبدك بدون ان تأمرهم خصوصا الملائكه او نعم فان النتيجه ان التسبيح من اهل الجنه ليس دليلا على التكليف سلمه احسنت طيب الله امرك صدقناك صدقناك صدقناك